نظاف ان يتخذ طفقن ثم اواكم وان يدكم فاواكم وان يدكم بنظره ورزقكم ورزقكم من الطيبات لعنهم تشكرون يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والورثون وتقونوا اماناتكم واعلموا انما اموالكم واموال ابنائكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا ويكفر وينكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله هو الفضل العظيم وَيَنْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُثْبِتُونَكَ أَمْ يَقْتُلُونَكَ أَوْ, أو يُخْرِجُونَكَ وَيَنْكُرُونَ وَيَنْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَيَنْكُرُونَ وَيَنْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ قَدْ سَمِعْنَا وَنَشَأَ لون شاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنطر علينا إيجارة من السماء أو ائتنا, أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأن وما كان الله عذبهم وهم يستغفرون وما لَهُم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا انفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقوا لها ثم تكون عليهم حسرة ثم والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله القبيح من الطيب ويجعل القبيح بعضا على بعض ويجعل الطيب بعضه على بعض فيذلهم جميعا فيجعلهم في جهنم اولى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 وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم لعم المولى ونعم